سبع استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك هو رجل هما رجلان هي بنت هما بنتان أنت طالب أنتما طالبان أنت طبيبة أنتما طبيبتان أنا معلم نحن معلمان